وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهدئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين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 بل قالوا إن وجدنا أبا أنا على أمته وإن على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من طبنك في قرية من نذير إلا قال مترفها إلا قال مترفها إن وجدنا أبا أنا على أمته وإن على آثارهم مقتدون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 ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وهذه الأنهار تجري من تحتي أ فلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاتقين فلما آسفون تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين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 شَاءَ أَلْجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَالسَّبْعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ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 فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذي نظلم من عذاب يوم آليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بعثتهم وهم لا يشعرون الأخلاق يومئذ بعضهم لبعض عدو بعضهم لبعض عدون إلا المتقين